مفتون القصيده وقفله الابواب مفتون القصيده وقفله الابواب <تصفيق> اسمع رحم الله وديك اسمع عشان اخش بالقصيده تفهمش انا اقول بالقصيده اسمع مفتون القصيده وقفله الابواب صاحت هيتلك يا فارس وزاني والشاعر طلع يركض يدير العين يا باب الكلزم يروح للثاني طاحت بقميصت علقت وتصيح رايح وين يا سلبت وجداننا اي شاعر, شاعر, شاعر. توني في ثلاث ابيات حاضر اعيد ما بين الشاعر والقصيده جذبه قلت لي القصيده والقصيده هو يقول ما اقدر انا اوصل لمديح المنتظر يقول له تعال حاول. حاول مفتون القصيده وقفله, وقفلة, وقفلة الابواب صاحت هيتلاج هيتلاج هي هي يا فارس وزاني وش شاعر الطلح يا السيد يركض يدير العان يا باب الكلزم يروح للثاني طاحت طاحت وبقميصت علقت وتصيح رايح وين رايح وين يا اللي سلبت وجداني شو تريدين تكتبني بغياب المهدي قصه شاع قلبي المبذل من الفرقه شيعاني تكتبني بغياب تكتبني بغياب المهدي قصه شاع قلبي اللي مبتملم من الفرگ شياني مشغوفه قلوب واليوم اريدك جيت بذكر لقائك تنسيني احزاني آه آه عذر لله وقائم اهل البيت لما ارد وصفا يخرس لساني اصل بالشعر معناه هو وين عني وعن نواناني ذبيني بسجن عزليني عن الناس ذبيني بسجن جاي تسمع ذبيني بسجن والله ذبيني سجين عزليني عن الناس حب المهدي قبلش كان سجاني حب المهدي قبلش كان سجاني صلوا على محمد وعلي محمد